ألف ا موسوعه ا ك ت ا ب ل س ي للعلوم ن في صدرك حرج ن ه ل ت ذ ر ا س ل ل م ؤ م ن ي ن اسماء ت ب ا ز ل إ ل ي ك م م ن ربكم و ل ا ت ت ب ع و ا من د و ن ه أ و ل ي ا ء ق ل ي ل ا ما ت ذ ك ر و ن و ك م من قرية أ ه ل ك ن ا ه فجاءها ا ب أ س ن ا ب ي ا ت أو ه م قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين اغسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ا و ر ي عنهما من سواتهما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 فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل و لكما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 ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغلى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نبي الا اخذنا أ ه ل ه ا بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفوا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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدن الذين يرثون الارض من بعد اهلها ا لو نشاء ان لو نشاء أ اصبناهم بذنوبهم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 ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون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 وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 واذ َْ انجيناكم ََُْ من ِْ ال ِ ف ِْ ع َ و ن يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم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 ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه م اثنتي عشره اسباطا امما و أ و ح ي ن ا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ي ص ر و وإن ن ت د ع ك ه م إلى الهدى لا ي س م ع و ن و ت ر ا ه م ي ن ظ ر و ن إ ل ي ك و ه م ل ا ي ب ص ر و ن خذ ا ل ع ف و و أ م ر ب ا ل ع ر ف وأعرض عن ا ا ل ل ج ه ي ن و َ إ ِ م َّ ا ينزغنك ََََّ من َِ الشيطان ََِّْ نزغ َْ فاستعذ ََِْ بالله َِّ إ ِ ن َّ ه ُ سميع ٌَِ عليم ٌَِ إ ِ ن َّ الذين ََِّ اتقوا ََِّ ذ َ ا مسهم ََُّْ طائف ٌِ من َِ الشيطان ََِّْ تذكروا َََُّ ف َ إ ِ ذ َ ا هم ُ مبصرون َُُِ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 ودون الجهر من القول بالغدو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته, يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون